فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حين ينزل آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال إذ أوحى رب إذ أوحى الله إلى عيسى أني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الفطور فيتحرز عيسى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إلى الفطور فيبعث الله يأجوج ومأجوج وذكر وذكر في الحديث من خبرهم وانهم يأثون في الارض الفساد ويأكلون الاخضر واليابس قال فيصيب عيسى والمقاب فيصيب المؤمنين من شدة الكرب حتى يكون رأس الثور أحبت إلى أحدهم من مئة دينار إلى أحدكم اليوم فيبرع نبي الله عيسى إلى الله فيبعث النبث وهو جود فيأخذ في فيأخذ رقابهم فيصبحون فرسًا كموت نفس واحده فينزل نبي الله عيسى فلا يجدون فلا يجدون موطئًا موطئ قدم إلا وفيه من ذهبهم وندمهم يعني عفونتهم فيجبن نبي الله عيسى إلى الله بالدعاء، فيبعث إليهم، فيبعث طيورا كرقة بالبخت، فتحملهم، فتطرحهم حيث يشاء الله، عباد الله، إن هذه قطبة. صحيحة وهي في تاني الكتب صحة بعد كتاب الله كما سمرتم تتبمن فقحا عظيما من فقه الجهاد في سبيل الله الذي أدمع المسلمون على أنه من شرائع الله المحكمة التي توفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن الفتح الذي تضمنته القفة يا عباد الله عن جهاد الجفع وهو التصدي للصائل العلو نسيح ابن مريم صديق الله وابن صديقة الله ابن البتون العبرى صلى الله عليه وعلى امه ان يتحرد بالمؤمنين معه الى جبل الطور ولا يعرضون انفسهم لهذا من كل حدد ينسلون وهم يأجوج ومأجوج والله سبحانه وتعالى أيها المسلمات قادر على أن يمد نبيه والذي هو عبده ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه بما شاء من جنده الذين لا يعلمهم سواء. ان الله سبحانه وتعالى لو ارسل جبريل صلى الله عليه وسلم او ملكا من الملائكة الكرام اله علام لكان هلكتهم اعني يحجوج بمحجود بنفحة من نفحات الملك. من نفحات جماع الملك أو صيحة من صيحاته فيصبحون كالرماد ولكن يا عباد الله منهج الرباني وسياسة شرعية ربانية أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام ومن ثم إيثا الذي ينزل حكماً بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى محمد وهي أنه إذا لم تكن لدى المصول عليه من المسلمين قوة غالبة وقدرة قاهرة على التصدي للعدو والقهره ورد كيده بنهره وكثر شوكته عليه ألا يعرض نفسه لهلاك العدو لإهلاك العدوئي فان عدو الله من الكفار اذا تعرض لهم المسلمون وليست عندهم من القبرى ما يبحروا ما يحبطون به كيده ويخيم بها ساعة فانه لا يرقب فيهم الا فانه لا يرقب فيهم الا الولا دم. ولكن هذا يا عباد الله ولكن هذا الباب من الفكر يا عبادي الله غاض عن طائفتين منتر عن طائفتين من المسلمين هم تجربان إلى الدعوة طائفة جاهلة تغرب عليها العاطفة جهاد بأحكام الله بأغلب أحكام الله عامة وبالجهاد خاصة فليس عندهم فقه بوصول اهل السنة والجماعة في فريدة الجهاد وكيف ينفذونها وكيف يقومون بها وطائفة اخرى منتسبة الى العلم صاحبة هراء عون باصول اهل السنه وانما همهم ان تحرر الارض ولو اذهبت الارواح المسلمين جميعا وهاب الجهاد ليس من سبيل ليس من سبيل الله في شيء انه فيكنه من سبيل الشيطان والهالك والبدع الضالة المضلة التي لا تنبني على كتاب ولا سنة مفاسد عظيمة منها هلاك كثير من اكتبار تحت براثل أعدى ومنها إجازة فيما يسمونه بالعمل بالعمليات الاستشهادية وهي في الحقيقة عمليات انتحارية ومنها ان من تغلب عليه هؤلاء ونكت الى قلبه ما نكتوا من البدعة والضلال والانضواء تحت الرايات العمية العصبية الجاهلة نفتوا في روعهم العجاوة لحكامهم والعلمة العذية وهم وأمهاتهم لأنهم يرون أن من حولهم قد عصلوا فليظة الجهاد. فاللهم رد من كان به ضلال وعمى وجهل إلى الحق رد جميل يا حيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن لا إله إلا الله وفع كل شيء رحمة وعلما وقهر كل شيء ذلة وحكما وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قد جاء من عند ربه بالحق والهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تس... وتن... صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسدم تسليماً مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون إن أئمة العلم والإيمان وأئمة الهدى والحق قد دونوا من أصول أهل السنة في هذه الشعيرة المؤلمة ما يروي الغليل ويجسي الأليل ولكن إذا استحكم الضلال والهار والبدأ وقع الناس في الهلكة والردى ولا حول ولا قوة إلا بالله واعلموا أيها المسلمون أن الجهاد كما درمه علماء السنة وأئمتها وتناقله الجميع أن أصحاب محمد عن محمد صلى الله عليه وسلم أعني عن سنته ثم من بعد الصحابة التابعون ثم من بعدهم من أئمة العلم والإيمان إلى اليوم أن الجهاد على ضربين أحدهما جهاد البلد وهو تجنيد الجنود، وتجنيش الجيوش، وعقد الألوية، وبعث الثراية، لقشال الكفار إعلاءً بكلمة الله وهذا هو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم من جاهد او من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, العليا فذلك في سبيل الله في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميا والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله فإذا لا عاطفة ولا عاطفية ولا حمية جاهلية الغربو إعلاء كلمة الله واشاعة دين الله في الارض بين الناس جميعا وهذا الضرب من الجهاد يا عباد الله امره موكول الى القائم على المسلمين الحاكم الذي نفذت كلمته فيه وأصبح قويا قاطرا على قيادتهم وهم مطيعون له لأنهم قد أعطوه عهودهم ومواثيقهم فالامر في هذا الضرب إليه فإنهم فإنه يجب على المسلمين أن ينظروا راية الحاكم الذي ولي امرهم منهم. وترك هذا الامر له فان شاء فان دهى الى القتال لانه قد اهد العبد وملك القوى وقدر على تجهيز جيش يقاتل في سبيل الله اعلاء لكلمة الله أجاب المسلمون داعيه وانضموا تحت رايته وسموا بالله واستعانوا به على قتال أعداء الله تحت هذه الراية المسلمة وإن رأى أن هو من معه من أهل الحل والعرض من العلماء والقباط والمفتين والوزراء والمستكريم والخبراء بأحوال الناس وأتاليب الحرب على أن يعاهدوا أو يهاظنوا فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا تبعاً له وهذا, وهذا يا عباد الله بإجماع أئمة أهل السنة فلا عبرة بمن شر وقالف في هذا العصر وقد قدمت لكم حالهم الضرب الثاني جهاد الزفع وهو قهر التصدي للصائل وقهره ورد كيده في نهره وقد علمتم شاهدا، وهذا لا يشترط فيه وجود الامام فإن وجد الإمام <Trust> الذي تقوى به شوكة المسلمين ويشتد به أجرهم وتجتمع به كلمتهم وأمكنهم الاتصال به اتقلوا به وإن لم يوجد إمام أو وجد إمام لا يهتم بأحوال المسلمين أو كان ضعيفا مغلوباً على أمره فإن أمكنهم أن يجند جندا من جنداً قويا على برض الأدو وكثر شوكته ودحر كيده وقاهرة تصدوا له مستعينين بالله ثم بما معهم من العدد والعب وإن لم توجد لديهم لديهم تلك العدة فإنهم يسالمون وما يعرضون نفسه عنفسهم لسلطان العدو الغاشم الكافر وغنمته فإنه سيفسد عليهم دينهم ودنياهم سيستهلك أراضهم ويذبح دماءهم ويحول وهم الى ارض كفر بما فيها مساجد الله فانهم يصالح يصلحون معه بما يقدرون وان لم يمكن هذا ولا هذا ولم يمكنهم ان يقيموا شعائر الله مثابلي وجبت عليهم وجبت على المستطيع منهم الهجرة إلى بلد يأمنون فيه على دينهم وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم هذه غصول أهل السنة يا عباد الله فلا تروا ببديل عنها وإني أحرركم من الفتاوى الطائكة المبنية على العاطفة أو الهوى وإن كان من يفتي بالذهاب الدعوة الى الجهاد دعوة مطلقة دون تفصيل ومنهم من هو على كرسي في المسجد النبوي فلا تغتروا بذلك عليكم أيها المسلمون بما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وإياكم ومفارقة الجماعة أفى الله عنا وعنكم وأصلح الحال والمآل اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم احب أهل بيضة الإسلام، وحم أهل الأدف الإسلام، المسلمين من أمرهم رشدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرتبين والحمد لله رب العالمين